الذين أخرجوا من ديارهم بغير حُط إلا إلا أيقُول ربنا الله إلا أيقُول ربنا الله ولو الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز الذين انك في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، وأمروا بالمعروف ونَهَوْا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكِرْ أَكَأَنَّ أهلكناها وهي ظالما اهلكناها وهي ظالما فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئرها العطلة وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها ف إنما لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب وإن يخلف الله وعدك وإن يوما عند ربك كألف سنة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 فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة ورزقهم كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك ك أصحاب الجحيم ومن أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا نبي إلا إذا تمنى ألق الشيطان في أمنيتك. فيا سخ الله ما يلقي الشيطان فيسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض للذين في والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت لهم قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا سرات المستقبل ولا يزال الذين كفروا في مريه من حتى تأتيهم الساعة بغتا أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فاولائك فاولائك لهم عذاب O Allaheins hjärta, som är en kärlek som är en kärlek som är en kärlek som är en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 ذلك بأن الله هو الحق وأن يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءا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 سَأَنَّ لَكَ فُورَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُونَ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُو إلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَّهُ دَا نُسْتَقِيمُ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ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 أن أروع الله الذين كفروا، أن أروع الله الذين كفروا وبأس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا لك. إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا.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 يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج بل تأبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكونوا رسولا شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأطِيمُ الصلاةَ وَأَتُ الزكاةَ وَاعتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلاَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ قُدِّمَتْ لَكُمْ هَذِهِ التِّلاوَةُ مِنْ مَوْقِعِ تِيْفِي